أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 126. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا 127. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله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 111. ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 113. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد 124. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 125. الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون 126. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ إذا مس الإنسان ضر دع ربهم نيبا إليه ثم إذا خول ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله عذذا قليلا إنك من أصحاب النار أن هو قالت أنا الليل ساجدوا وقائما ساجدوا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 121-وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي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 الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين جتنبوا الطغوت يعبدونها وأنا بو إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هلا أفمن حق عليه كلمة العذاب مَن تندم في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقد من في النار لكن الذين اتقذ رضهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها فمن بنيه تجري من تحتها الأمهار. وعد الله لا يخلف الله ميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكم ينابع في الأرض ثم يخرج بني ذرا 111. ثم يهيج فتراه مصفرا 112. ثم يجعله حطاما 113. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 114. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 115. قلوبهم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 وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّنتَقِمٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْنَهُ يَسُنُّ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لم كانوا يعلمون ولقد 117. ورقب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 118. ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله 121. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء 119. في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء هم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافعا ويخوفونك بالذين ميزوني وَمَن يُضِل اللَّهُ ثَمَّ عَلَهُ مِنْ هَادِي وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أليس الله 111. الله بضر هل هن كاشفات ضره 112. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 113. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 111-قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 112-إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا كافعت جميع له ملوك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده شمعة قلوب الذين لا يؤمنون. وإذ ذكر الله وحده شمعة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمٌ مَا فِي بَيْنَ عِبَادِكَ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 يحتسبون وبدل لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ صرفوا لا تقلَقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبو إلى ربكم وأسلم له من قبل أيتكم العذاب 117. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 118. أم تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله ويا حسرة على ما صرفت في جلب الله وان كنت لمن استاخري او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب له أليك أرنت فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 119. وعلى كل شيء وكيل 110. له مقاليد السماوات والأرض 111. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 112. الله إيك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن, ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا 117. وعبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 118. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا همطيا من ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء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 بواب فوقال لهم خزنتهما وقال لهم خزنتهما الم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا قالوا بل ولكن حقت كلمه العذاب على الكافر ويدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وطال الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الانظنه تذوقوا من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العاملين وترى الملائكه تحافين من حول العرش